إن الحمد لله نده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنبكم ومن يمع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدقت حديث كلام الله عز وجل وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن الثبات على دين الله عز وجل مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط بعزيمة ورشدة قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل مقاطب النبيه الكريم صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت ولهذا كان من الحكمة بمكان أن, إن يسأل نصلي ربه تبارك وتعالى في كل صلاة أن يثبته على الصراط المستقيم كما في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم ولا يخفى على كل ذي لب وعقل أن الزمن الذي نعيشه اليوم زمن فتن حيث كثرت فيه المغريات فصار الناس بنارها يكتبون وكثرت فيه الشبهات فصار أصحابها كالذي اتهوته الشياطين في الأرض حيران وصار المتمسكون بالإسلام المصفى الذي أضحى غريبا صاروا وصار عددهم أقل من القليل فحاجة المسلمين اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجتهم للطعام والشراب إذ لو فقد الطعام والشراب لمات البدا ولو فقد الإنسان الثبات على دين الله مات قلبه عيابا بالله فلا شك أن موت القلب أيها المسلمون لا شك أن موت القلب قامة كبرى ومصيبة رغمى قال الحسن القصري رحمه الله تعالى يا عجبا للناس يبكون على من مات جهده يبكون على من ما جهده ولا يبكون على من مات قلبه فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا قال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يحقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالقلب أيها المسلمون كسائر الأعضاء يكون صحيحا صالحا ويكون أحيانا سقيما صالحا فهو يبصر ويراه ولكنه يعمى ويفسد وعماه أشد من عمل أبصار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أيها المسلمون هذا القلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه في الحديث الذي رواه الإيمان أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقلب من آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت ظليا لقلب من آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليا ويضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للقلب مثلا آخر فيقول إنما سمي القلب من تقلبه وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن رواه أحمد فسبق هذا الحديث قول العرب قديما وَمَا سُمِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِنَسْيِهِ وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّهُ هذا القلب أيها المسلمون تثبيته من رياح الشهوات والشبهات أمر خطير يحتاج لوسائل جبتان تكافئ ضخامة مهمة وصعوبتها فينها لنا النطيف بعباده سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهاكها أيها المسلم واستمسك في غرضها وعط عليها بالنواجر تفلل بإبن الله جل وعلا أول هذه الوسائل التي تعين الإنسان على الثبات في دين الله الإقبال على القرآن الكريم قلبا وقالبا قراءة وترتيلا وعملا بلا فيما فيه لأن القرآن حبل الله المتين ونوره المبين من تمسك به الله تعالى ومن أعرض عنه عصمه الله جل وعلاه قال سبحانه وتعالى في سورة الزخر فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال الحافظ بن كبير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية الكريمة معنى الآية خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه الحق وما يهدي إليه فهو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم أن نوصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم وإنه لذكر لك ولقومك قال ابن عبات رضي الله عنه أي وإنه لشرف لك ولقومك وقال غيره وإنه لتركير لك ولقومك أيها المسلمون من أجل هذا كله كان من الحكمة بمكان أن أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا ومفصلا من أجل أن يذبت قلب المستقى صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في معرض الرب على شبه المقصدين من كفار قريش وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤالك أي قلبك كذلك لنثبت به فؤالك وردتلناه تغطيلا فكان القرآن الكريم مصدر لتثبيت النبي الكريم وكانت الآيات التي تنزل عليه بمفابة البرد والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون إن القرآن الكريم قاب لنا أنفهة كثيرة في هذا الصدد من ذلك ما أخرجه الشيطان عن جنز بن عبد الله رضي الله عنه قال أبضأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي فقال المشركون ودع محمد ودعه ربه وتخلى عنه فأجل الله عز وجل على نبيه الكريم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة غير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فكانت هذه الآيات الكريمات بما فات البرد والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك الآيات التي في اواخر سوره الحجر يقول الله عز وجل فيها ولا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فستح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فإن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حين تأفر وتحسر على كلام أعداء الله جد وعلا فآذوه قولا بالقول والفعل فثبته ربه عز وجل وأمره أن يعبده وأن يذكره وأن يستمسك بالقرآن الكريم حتى يثبت فؤاله صلى الله عليه وسلم من الوسائل أيها المسلمون من الوسائل التي تعين الإنسان على الثبات على هذا الدين القويم التزام شرع الله عز وجل والتزام العمل الصالح قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أما في الحياة الدنيا فيثبتهم الله عز وجل بالخير والعمل الصالح وأما في الآخرة فيثبت الله عز وجل المؤمن في قول لا إله إلا الله في قبله ولهذا قال جل وعلا في معرض الغض على الكفار الذين دعموا أنهم أفضل من المؤمنين فقال جل من قائر سبحانه في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشتت فيها ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لو أنهم امتقلوا أوامر القرآن الكريم فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أي أشد تثبيتا لقلوبهم من أجل هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يثابر على الأعبال الصالحة ولا سيما في زمن الفتن حتى يثبته الله تعالى وأمر أمته أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في زمن الفتن والمحن فقال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرد كهجرة إليه العبادة في الهرد أي العبادة في زمن تكثر فيه الشهوهات والشهوات يعدل أجر هجرة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فاللهما إنا نسألك أن تفبتنا على دينك الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وبعد أيها المسلمون من أهم الوسائل التي تعير الإنسان على الثبات على دين الله كثرة الدعاء فالدعاء هو العبادة كما أخبر بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوعد الله عز وجل من سرك دعاءه بدخول جهنم وبث الضرار فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وأفضل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يدعو ربه عز وجل فإنه قد عرض نفسه لرضب الله عز وجل ومقصد فقال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه ولهذا كان من دعاء الراسخين في العلم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة في آل عمران كان من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان من دعائهم كذلك ربنا أفرض علينا صبرا وتذبت أقلابنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما كانت قلوب بني آلم فإن أصب عين من أصابع الرحمن فقلب واحد يقلبها فيه يشاء كان عليه الصلاة والسلام يكفر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ذبت قلبي على دينك وهو من هو صلى الله عليه وسلم هو الفقفور له ما تقدم من ذبه وما تأخر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكره أن الدعاء من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على الزباة على دين الله عز وجل يقول تأملت أنفع الدعاء فلم أجد أفضل من الاتعانة بالله تعالى على مرضاته وتأملته جيدا فوجدته في قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يوما يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبع كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من أهم الوسائل كذلك أيها المسلمون التي تعين الإنسان على الثبات على هذا الدين القويم اتباع المنهج القويم والطريق المستقيم الذي يرسمه لنا النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دون تبديل ولا تغيير وكذا لزوم جماعة المسلمين قال سبحانه ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وقال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبذيلا وأخرج الإمام أحمد عن أبي فر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يذير عنها بعده إلا هارك تركتكم على مثل البيضاء هذا الذير واضح وضوح الشمس في رابعة النهار تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها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 وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وهو الإله التربذي عن العرباط بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا عزول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرة ثم قام قطيبا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرست منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موذع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب وإياكم ومحتفات الأمور فإن كل محتفة بكعة وإن كل بزعة ضلالة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموائنا اللهم اصفر عواتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمالنا وعن شمائلنا